غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وََضْرِبُ اللههُ الأأَمْفَلََلَّاسِ وَلهَّهُ بكلُلِّ شيءَيئٍ عَم فيِي بُيوتٍ أَذِنَ اللهَّهُ أَن تُرفَع فيِي بُيوتٍ أَذِنَ اللهَّهُ أَ تُرفَع وَيُذكَرَ فيِيهَسُ يُسَّحُ لَ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 والله يَررزُق مَ شَ بِغَيرِ حسَ والَّذينَ كَفَ أَمالُهُم كَسَابِ بق كَسَابِ بقةِ يحسَبُهُ الظمآنُ م حَتَّى إِذَا جَاءَ أَهُولَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ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 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ